وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَنتُمُ أَضْلَلْتُمُ عِبَادِي هَأُولَئِيَمْ هُمُ ضَلُّ السَّبِيلِ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نُتَّخَذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَهِـمْ وَلَكِن مَّا تَعْتَهِـمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا قدَ كَذَّبُوكُم بِماَا تَقولُونَ فَمَا يَسْتَوْطعونَ صررفَ وَل نَصر وَمَيْ يَوظْلِم مِنكُم نُذَقُهُ عَذاَابًا كَبير وَمَا أَْررسَلن قَبَلَلك مِنَ الْمُرْرسَلينَ إِللاا إِهُ ل يَكُلونَطُعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأسواق واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا